مازالتش لما قالول انها نسياني ولا بحلم نرجع تاني انا عمري ما كنت اناني رحتها فبعدها عني عاشت تستنى الكلمة الحلوة اقولها عاشت بسبها وبهملها ولو تحطت في مكانها سبني وهزق مني ويوصل الله اني فاكر لايامها كانت بين ايدي وضيع طامش من حقي اكلمها لو عيني تجفع عينها بلوم على نفسي واقول استاهل عيش وتعزل ايوة انا اللي ظالمها حد يقولها ويوصل الله اني فاكر لاي كانت طال مش من حق يا كلمها لو عينتي تفيني بلمع على نفسي واقول لي دي الوحدة تحب اللي بيحب راحتها ويكمل لها فرحتها وساعتها تشيله في عينها ودايما تبقى علي خايفة رحلة وتكلم واجعة تبقى هتقول لي انا اللي سايبها وهتقفل بابها في وشي تعبت من ما أنا في حد يقول له ويوصى الله عني فاكر لاي كانت بين ايدي وضيعتها مش من حقي اكلمها لو عيني عينها بلوم على نفسي وأقول أستاهل عيش وتعزل أيوة انا اللي ظالمها حد يقول له ويوصى فاكر لو عيني تجفع عينها بلوم على نفسي وأقول أستاهل عشوة عزي أيوة من ظالم